بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه للذي جمع ماله وعدده ويحسب ان ما له اخلده كلا لا يوم في الحطمة وما أدرى كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة